قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهموا إلى صراط الجحيم وقفوهموا إنهم مسؤولون ما لكم لا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 منهم إني كان لي يقول أهنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هلنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتنا ترضيني ولولا نعمة ربي كنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفرد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 فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفواباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر لولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله الم مخلصين. ولقد نادانا نوح نعمل المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتههم هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا لاخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه قومه ماذا تعبدون أهفكنا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يسفون قال أتعبدون ما تنحيتون والله خلقكم وما تعملون قال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 بحين وَبالاللييل فَلا تعقلون وإ يون وس الْمُرْسَلِينَ إِذَا إذا بقى إلى الفلك المشحون فسانغ م فكان من المضحظين فلتقمه الحوت وهو مين فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنيه إلى يوم يبعثون فنبذنهُ بالعاراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة م ييقين وأرسناهُ إلى مأتي الفن يزيد